بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كتاب تسلت آتاه قرانا على الذي يقول بَشِيرًا وَنَبِيرًا فَأَعْلَمْ أَكْثَرَهُمْ سَنَلا يَسْمَعُونَ وَصَالِحِينَ بِالْخَيْرِ أَسْمَتُ نَّمَا تَجْعَلُونَ إِلَٰهًا وَ يَعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ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 تَكْثُرُونَ مِنَ الْقَلَقِ أَرْبَعَ لَيْلَيْنِ وَتَبْعَثُونَ لَهُ أَنَّ بَابًا وَعَرَضَ رَبُّهُ عَلِمَ يَجْنَحُ لِسُمِّهَا وَعَكَّنَ صَوْتَهَا وَبَرَكَتَهَا وَقَدَّرَتْ مِنَّا أَقْوَاتَهَا يقدّرتها قوات النفس 4 ايام من السماء يا قوم ان اكرهها فقال لها ولي ارض فيها طلا انكرم طالتا اسينا طخنا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۚ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ سماء أمرها ان اعرضوا فكن امنيرتكم صاعقه من يقاصفعد وتمند اذا اجتمعوا من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعدوا الا الله قالوا النساء ربنا لا انزل بنا ملكت انت انت لنا بنا ارسلتم به فَإِنَّ في الْكُفْرِ هِيَ الْعَذَابُ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانَ بِآيَاتِنَا مُحِيطًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَصْبًا طَرْفًا سِئَايًا مَّهْكَاتٌ لِّمُهْلِقٍ يُمِدُّ قَوْمًا عَذَابًا فِي, في حَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَهُمْ لَا يُصَرِّمُونَ وَأَمِنَ فَإِنَّ مَن جَحَدَ وَكَفَرَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا فَأَمَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى يوم الشرء احزاب علم لنا لم نسمعوا حتى اذا ما زغوا مسد على ان سمهم والهثار من وجلهم كانوا يعملون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَوْمَ يَسُوءُ فَمَن تَشَكَّى مِنْ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ فَنُخْرِجُكُمْ وَلَا طَالِحٌ عَلَى جُنُوبِكُمْ وَلَا ثَمَنٌ أَنَّ مِنَ اللَّهِ لَا يَعْلَمُ تَسِيرًا فَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَأَصْبَحَتْ حَصِيدًا فَإِن يَظْهَرُ مِنَّا عَدُوٌّ لَّكُمْ وَإِن يَسْتَعْثِرُهُمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ قَيَدَنا مَن قُرنا أَفَجَنَّنَ لَهُم مَّا بَلَغْنَ أَيْدِيَنَا وَمَا خَلْفَهُم وَحَقَّ عَلَيْهِمْ قَوْلُ رَبِّهِمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمْ قَوْلُ سِينٍ وَمِنْهُمْ وَقَالُوا لَن نَّسْمَعَ وَلَن نَّطْعَمَ وَلَوْ أَطَعْنَاكَ وَلَن نُّؤْمِنَ بِكَ وَلَئِن سألتنا لأَكْفَرَنَّ لَأَكْبَرْتَ مِنَّا كَثِيرًا وَلَئِن لم اسْمُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ لَا سَبَقَ وَأَحْمَائُ إِلَٰهِ إِنَّهُ مَا دَارَ خُلْدٌ جَزَاء اللهم انك تفطر ربنا خولنا ندين اضلنا منا من الجن والامن من سن جعل عنه ما تحتقد منا من المسلمين الَّذِينَ آمَنُوا وَاسْتَقَامُوا فَتَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَاءُ وَقَالُوا لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وأبشر الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ فَهَٰذِهِ الدُّنْيَا وَمَا تَعْمَلُونَ إِلَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا يَنفَعُكُمْ دُعَاؤُهُمْ شَيْئًا وَإِنْ كُنْتُمْ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ مِّن الظُّلُمَاتِ وَالظُّلُمَاتِ وَيُنَادُونَ مِنْ خَلْقِهِ وَلَسْتَ مِنهُ إِلَّا صَاعِدٌ لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ كَإِلَى الَّذِي بَيْنَ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ فَأَمِنَهُ وَلَهُ الْأَمِينُ وَمَا يُلقَى عَنَّا إِلَّا لَدَيْنَا سَأُلْقِي نَارًا وَإِنَّ مَا يُنْذِرُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَجْمٌ فَاصْنَعِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِمَّا اسْتَقِيمُوا لِلَّهِ وَإِمَّا تَنقَلِبُوا بَعْدَ رَبِّكُمْ سَدَّسُولَهُ لَهُمُ اهْرِيلُهُم يَا يَا أَمِين وَمِن آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ صَافٍّ ثُمَّ إِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الذين مِنْ لَدُنْكَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا لَا يَخْشَوْنَ عَلَيْنَا أَسَمَّنْ قَاصًّا مِنْ نَارٍ يَوْمَ إِذَا النَّاجِي لَا سِيمُ الْبَطْنِ بَيْنَيَّ بَيْنَ وَلَا مِنْ قَلْبِهِ فَيُرْزِلُ لِمَنْ أَسِرَ قَلَمِ مَا يُقالُ إِلَّا لِمَنْ قَدْ قِيمَ لِيُنسَ الذين اوترت وذو القابل الهم ولن يجعل الله قرانا اعجميا يل قالوا لئن فسلت ايات هو للذين امنوا ودن اسلام يُسَنُّونَ نَسِيمَ أَمَانٍ وَطَرٌّ وَهُوَ عَلَى الْعَمَى إِلَائَيْنَا دُونَ الْمَطْنِ دَعِنْ وَلَقَدْ آتَيْنَا مِنْ سِفْرٍ كِتَابًا فَسِيرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَآمَنَهُم وَلَمْ يَشَكُّوا مِنَّا وَمَن يَعْمَلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ مِّنَ اَيَحْسَبُونَ رَبَّهُمُ الْعَزِيزَ لَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُمْ وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ اَفَتَأْتُونَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ تَسْتَهْزِئُونَ بِهِمْ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِكُمْ وَإِنَّكُمْ لَتَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَلَا تَسْمَعُونَ وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَنُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْأَوَّلِينَ وَمِنَ الْمَاءِ مِنْ نَخْلٍ فِيهِ ثَمَرٌ لَّا يَأْكُلُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِنْ سَالُوا دُعَاءً وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا من بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي لَّهُ وَلَا يَقُولَنَّ انتهوا انتم وعلائرج الى ربي انني عن دمهم الحسن فلن ند ان الذي تفوا بما عملوا ولا نبي ق منهم ان من عذبهم على عَلَى الْغَنِيمِ ثَانٍ أَعْرَبَ وَلَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَالدُّعَاءُ إِنَّ رَبِّي فَشِقَّتْ قَطْعَ الدَّيْنِ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ أن حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ لِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ Hello